قال الله بعدها وكتاب مستور في رق منشور ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به القرآن العظيم وهذا ليس ببعيد لكنني أذهب وأرجح أن يكون المقصود بالكتاب هنا التوراة لقرينتين القرينة الأولى أنه مذكور بعد الطور والطور جبل ارتبط بالكليم موسى والتوراة كتاب أنزل على موسى ثم إن الله قال وكتاب وكتاب مستور أي مكتوب في رق في جلد منشور وهذا أغلب أن ينصرف إلى التوراة لأن التوراة نزلت مكتوبة قال الله وكتبنا له في الألواح أما القرآن فإنه كتاب أخذ بالتلقي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع فاتبع قرآنا والتوراة على القول بأن قول الله جل وعلا وكتاب مسطور المراد به التوراة كتاب عظيم وصفه الله جل وعلا بأنه نور أنزله الله تبارك وتعالى على الكليم موسى بن عمران وأنزل بعده الإنجيل على عيسى بن مريم وأنزل القرآن واجعل مهيم على الكتب التي قبله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم والمراد قول الله جل وعلا وكتاب مسطور في رق منشور غالب الظن أنه التوراة وقلنا قال بعض أهل العلم إنه القرآن وكتاب مصطور في رق منشور ثم أقسم ربنا بالبيت المعمور فقال والبيت المعمور وهو بيت في السماء السابعة جاء في حديث الإسرائي والمعراج ثم رفع إلي البيت المعمور وحمله على البيت المعمور الذي في السماء أولى من حمله على غيره وإن قال بعض أهل العلم ربما كان المراد الكعبة وهؤلاء يجعلون ما قبله هو القرآن ويقولون إن المعنى والبيت المعمور أي عمره الطائفون الذين يطوفون حوله لكن حمله على البيت المعمور الذي في السماء السابعة أولى وأحرى